فلا يجزى الذي نعمل و السيئات ا إ ل ا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن إلى القرآن نرادك الذي معادا عليك قل فرض ربي هاء بالهدى و موسوعه ن ه النابلسي م ب ي و م كنت ت ر ج للعلوم ق الاسلاميه ر ح ة من ر فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آ ي ا ت الله بعد إ ذ انزلت إ ل ي ك وادع إ ل ى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع م و ا ل ل ه إ ل ا آخر ل ا إله إ ل ا هو ك ل ش ي ء ه ا ل ك إ ل ا وجهه ك ل شيء ه ا ل ك إ ل ا وجهه ل ه ا ل ح ك م و إ ل ي ه ترجع و ن